بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكافبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى رَبِّهِمْ قَالُوا أَلَمْ نَهْدِ هَٰذَا بِالْحَقِّ وَعَلَوْا بَلَىٰ وَرَبُّنَا قَالُوا فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ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 وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارِ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَسْتَقِيمُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ قَدْ عَلِمْنَا أَنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله يبحجون ولقد كذبت رسل من قبلك فكبروا على ما كذبوا واوحوا حتى اتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولا قد جاءك من نبأ المرسلين وإن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 فَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ